118. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 119. إذ دخلوا على داود ففزع منهم 110. قالوا لا تقف 111. خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق 114. ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط 115. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال أكبر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 قَلِيلَاتٍ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فاستغفر ربه وخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ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 وَماَا قَلَقَُ السَّم أَوًَا الأأَرضَّ وَمَا بَنَهُ مَا بَْطِلَ ذَلِكَ ظَنَُّّذينَ كَفَوُ فَوإِلُ للَّذينَ كَفَوْ مِنَ النَّ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 أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 هذا عَطَُونَ فَمْنُ أَو أَمسِك بِغَيرِ حَيْسَاب وَإِنَّ لَهُ وَإِنذَنَا لَزُ الْفَحُصنَّمَ آاب وَذْقُ الرَّابِدَنَا أَْ يُوبَئِدْ النَّادَا رََّّ الشيطان بنصب وعذاب اركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من وذكرى لأولي الألباب وقذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا ويا عقوب الايدي والابصار ان اخلصناه بخالصه ذكر الدار وانهم من عندنا من المستفين الاخيار وانقر اسم عيل واليسعوذ وكل مِنَ الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ